وكل محتثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هل باسي مجهول العداله ولا باسي مجهول العداله الظاهر وباطن قرشين قالوا فاما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد ابن ذي حدان تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي نموني هنا وثوات شمكسي كان هنا وكا يكس لي هنا والرواية كدوى كبديتي لأبو إسحاقي سبيعي عمري كري عبد الله والسبيعي تنهى أولي هنا والرواية كدوى أو هالث لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطاي وسعيد بن ذي حدان أمانا يكسج لوان الرواية كذوى وأبي توثيق شانيت أبي توثيق النهات بي وجري بن كليب تفرد عنه قتادة قال الخطيب والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي خطيب الله تنهى شعبي ليور كدوا قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري كابو أم كسلا تفرد لشي يعني يكس لي ورواياتنا كدوى ثوريج لي ورواياتي كدوى وهو ابن صلاح هذا لا حاشك قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد أي فهو مجهول أقل يكس لي ورواياتي فقط فهو مجهولة معادن توثيق به مثل عمرو بن ذمر هو عمرو بن ذمر الهمداني التابعي لحاشك شيخ الباني الله وهو مجرور مكتبي تقريب روى عن علي بن ابي طالب وحديثه عنه عن علي في مسند احمد بتحقيقنا احمد محمد شاكر يعني فما عمري كريذي مر وجبار الطائي جبار الطائي هو تابعي روى عن ابن عباس وله ترجمة في التاريخ الكبير البخاري ولسان الميزان أو قولي الشاكرة رحمه الله وسعيد ابن ذي حدان سعيد شروهايك تفرد وتفرد عنه أو اسحاق السبيعي سعيد بن ذي حدام لحى شيخ أحمد محمد شاكل الله سعيد بن ذي حدام بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين تابعي ثقة توثيق كده ويأبي توثيق نايت لأن توثيق هذا بار رواياتي أبي شي لن توثيق نايت أبني لحى شيخ أبزا شيخ الباني لخواره الله هذا وهم من الشارح رحمه الله فإنه نفسه قد قال في المكان المشاري إليه من المسند لمسند ما محمد رتش إنه غير معروف ونقل عن عن ابن المديني أنه قال مجهول كاتي على تابعي ثقة ين او أو صحنية ين أو كواو تويتي مجهولة أو صحنية شنكا توثيقش بكرد توثيقش بكرد ودعي اكونمونيك شبه هنده توا او اخوار حاشكه؟ هذا وهم من الشارح رحمه الله فانه نفسه قد قال في المكان المشار اليه من المسند انه غير معروف ونقال عن ابن المديني انه قال مجهول نسيت نون يعني ناقصنا الباني. פרشان وجري ابن جريب تفرد عنه قتاد قتادة, قتادة تنهى لي وروايتي كدوى إنه كلمجهولين وتنهى قتادة روايتي كدوى لحاشكا الله يجري بضم الجيم وهو تابعي ونثقة من جاري كتير تلثيقك روا علي بن أبي طالب وحديثه في مسند الإمام محمد جاري كتير لحاشكا الشيخ الباني في الجرح أنه روى عنه الثوري والجراح ابن مليح ولم يذكر فيه شيئا لا، لذا يجد سلينا هاتوا توثيقنا كلاوا كابونا كريت أقرى مجهول بيت توثيق بكريت مجاهل توثيق لأنها م... تجاهل الدرجة وجري بن كليب تفرد عنه قتال قال الخطيب والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي ابن الصلاح عليه متفردني يكسي كثيري شكاة أولية لي وروايتي كدوة. وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري حاشية المان هي حاشية شاكر والهزهاز ابن ميزن اختلفا في روايته عن علي وبعضهم يقول عن رجل عن علي انظر ترجمته في التاريخ الكبير البخاري وقد ذكر أنه روى عنه الثوري أيضا وقد ذكر, ذكر. وقد ذكر. انظر ترجمته في التاريخ الكبير البخاري وقد ذكر عن البخاري في نقطه 2000 الان في كتابه ما بس البخاري وقد ذكر إن البخاري أنه روى عنه الثوري وايضا بل قال عنه عنه حاشيت كيفينتو اه هيك كده قال شي هو السوسي والنصري رواله الاربعه قال عنهم حافظ في التقريب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 علماء نصلي اللي بس حافظ بيلي مقبول انه نقلوا بابا تابعت ايش بلان مقبول تراد ديك حكم شي خفيفة بلان بلان ثقه الثقة تابعي ثقة اما اللي وهو تابعي ثقة يعني اما اقل كسيك توثيقين كذلك العلماء نابي يعني ما بس, ما بس قولي حافظ بعد بيض أبيه دراسة بكرة، شو كه حافظ دائمًا ديرت شيء كده مجموعة أقوال متعارضة، شيء شيء ثقة، شيء شيء مذهب يوصل لبيني أنا جمع كده بيني يعني السبب بوت يعني تعديل لكي. أو تعديل حافظ شيء لكنك تتعلم ان تتعلم حافظ تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان به ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم بيبو تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم والله لو تشالت هل هي هني وريكره ما شاء الله ها ولو اشدت يعني لجاتي اوك او نثبي الثقه قبول ما كان كان كاسيدي والروايات بكان بونم نات لك تبغى كاني حديثها هباء ويش جرحه كي جالسين هتبيه ويحب مقولة داوي كابو بيعمل موضوعية دراسة بكرة أو حكمانة كأدرى إن السر كاسيش مجهول شون حكم الثقة في إدرياد حكم مقبول في إدرياد بتش معيارك تو حكم مقبول ذي تكسيك في عليه مقبول حديثه كده حسن شخصك شخصك مجهول الحال بو ينبدو ليندو ما تب تفصيليك ادرسك خينمان مستور بو شخصك مستور بو يعني عدالة عليه ظاهري هبو و شنك سيكشلي او روايت انك تبدو توثيق جنك توثيق جنك نادر او كاتبه المستور مستور او كتا اي حب مقبول بس انا ادري عنها محله خلاف كده من اويك ومن درن في او كاميا اويكه روايات بغيده چون كامادم تجريح نهات واو عشان او تعديل اكريت يعني تعديل ناكره بالامشي اجا تعديلنا شيء تعديل, شي تعديل بيدي في مقبول برشا يا في مقبول لو يحافظ لو, لو كده وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري للمرداس الاسلامي وقد روى البخاري للمرداس الاسلامي ولم يروي عنه سوى قيس ابن ابي حازم يعني بخاري حديثه لميرداس سوى روايات كدواء يعني بوم لبوم ميرداس نك مباشر لميرداس خيوا ولم يروي عنه سوى قيس ابن أبي حازم يعني كذا لرجالات بخاري ميرداس الإسلامية إيش كاستكجليه ورواياته نك دوا قيس كوريا أبي حازم نبيه ومسلم ربيعته وإماي مسلم إيش بور ربيعيك وركعب روايات كدوا ولم يروي عنه سوى أبي سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف قال ابن صلاح وذلك مصير منهما إلى ارتفاع ارتفاع الجهلة برواية واحد. أمش أم شيء بخاري مسلم يعني أو أجن أجر يكسيش روايته كت أو جهالة شخصا كان نامن. بأك بررواية كسيش أو كسل مجهول مجهول دراشات يعني جهالة كي نامن أبي بمقبولي. بوشوى وذلك متجهن كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل يعني أمش مسأليك له وجه له وجه من القبول كون أغار كسيك تعديلي كد يكيك معدلين يا يكيك لمجرحين تعديلي كد يعني تجريحي كد يكتفى بتجريحيه أو تعديله أغار يكيك يش روايتي كد وله كده كون تزكي كسيك وله كده ك تعديل كيان تجريحك. أقدر يكسر والرواية تقدر له وجه. بلام دراسي فرق لبين رواية لبين نصا نص, نص توثيق. شونك الرواية اللي جل توثيقها فرق عن شيء هذا جل تجريح. توثيق وتجريح يعني حكمة لسرعة دالة باطنة. حكمة لسرعة دالة باطنة. حكم السرعة دليل بعطنا. حكم السرعة دليل بعطنا كسر كم معرفية بكرسيتي رهيا. حكم أداة في كوا مفسق نازل إلى دو شخصة. شنازن كفيبو تموفسق أما رواية جريواية ثقيلة جروي عن ضعيف يروي عن ضعيف شرطني كروايات مجرد مجرد رواية تجيبت تعديل بيت قلت توجيه جيد أما محاوليك باشا محاوليك باشا بوي أموز أم وع التوجيه بكرت شارسرو بكرت كا أجر كسيك عدلك بثن هالي ورواية تكتب وربك دعا لكن البخاري ومسلم إنما, إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان قالوا أي بخاري أو أي مسلم أو دعاني كوام بتنهاء خلق رواياته ليكردون صحابين إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان وجهارة الصحابي لا تضر بخلاف غيره بيشواني غيري صحابه والله اعلم الله طبعا هذا صحبه يقين باب ريغيش <متشف> بلان يعني توثيق كل خدي المرويه كنيه يعني راويه كتبها روايتي كدوى مروي المروي عنه صحابيه يعني نبي التوثيق بو بوهينكا نبي التوثيق بو المروي عنه يعني اقري المروي عنه روايتي نكدايا للبيغمبري خالص صلى الله عليه وسلم كيف يعرف اینی باونیه که عملی و روايتهی که دو باونیه که آن خوانده پیغمبری خواه روايتهان کدوم؟ الله علیه و سلم واضحه؟ خامزده؟ انشالله نمینه. حمد بنی سبتی. یعنی کاتی آماده ل بون مناقیسی کری بی حزم روايتهی کدوم؟ میر داسه؟ اگر بی تو میر داس ل پیغمبر و صل الله علیه و سلم روايتهی نکرده یا یه معامل فقط مثلاً حكم كثير نعتالس الصحبة، فقد رواية بعتاه، فقد أمر رواية خيسي كوري أبي حازم رواية كده دوا لمدرسي إسلاميو إمش بهيج تاريخ يكنا كابو مطلق رواية أبوه معية تعريفه كمدرسي شيء صحابي، مثلاً أجل يعني بمد الناس اسامي له تابعين كرويتك تابعينك الصحابي في الرياض يعني مطلق الروايه بس كواشي كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم روايته دو صلى الله عليه يعني بتوثيق كثير وباشتهار ينتصحاب زني من صحابه النقبر رواياتي اما قال في رواية فتاة أبيت الصحابي أبي خل... جاب راستك الصحابي نابت الصحابي يعني س... يعني بمجرد رواية وتد... أما نابت نابت متجه نابت يعني نابت توثيقك نابت, أما صحابي. نابت أين نابت أوه. بو يعني اگر بس بيجي مجرد رواية لو لوانيه يبون من الروايات اللي عند تابعينك شيء هبيد بوناقه بس كانت اخوان رواه النبي خاصه صلى الله عليه وسلم كان او بلجي لسقوي كلشياء كصحابين يعني روايه اخوان يا توثيق خارجي يا اخوان تعريفي اخوان ضمن صحابين في غمري خوان بني صلى الله عليه وسلم وكان ديك شخصا كمعروفا او كتا ازانيك وراسه وصحابين مجرد الرواية ولم يروي عنه ولم يضللل حاشيك شمانا يا وقمت شؤال وان يا في علوم الحديث الكتب علوم الحديث والله وقال ابن الصلاح في علوم الحديث تبع المصنف هنا ابن الصلاح وكذلك تبعه النووي ابن صلاح كانت وايد ويقول نووي كوتوه وابن الصلاح تبع المصنف حافظ بن كثير شنوي بن صلاح كوتوى وكذلك تبعه النووي والنووي شنوي بن صلاح كوتوى وابن الصلاح تبع الحاكم وإمام الحاكمش وإمام صلاح شنوي حاكم كوتوى والحاكم تبع مسلم وإمام حاكمش الشنوي إمام مسلم كوتوى في كتاب الوحدان كاتكا لباس وحدانه لباسي وحدان تفرود النابئ أواني هناWA يعني بمطلق هناجي وان زني املى تفردك لم جوريا بلان اما لم جوري ني شبمان سحابين العراقي وذلك وليس ذلك بجيد فقد روى عن ربيعه أيضا نعيم بن عبد الله المجمر وحمض بن علي وأبو عمران الجوني ضروري تمثيلي شو صحيح ني شو كيف خليت رجلي يعني اوري وعاتك دو كربيعي كركع تنهى أبو سلم الرواية ونعي ونعيمش رواية كدوى بن عبد الله المجمر وحمضل بن علي وأبو عمران الجوني وقال وأما مرداس فقد ذكر الحافظ والحجاج المز المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا زياد بن علاقة وتبعه عليه الذهبي في مختصره وهو وهم منهما فإن الذي روى عنه زيادة بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة صحابي آخر والذي روى عنه قيس مرداس بن مالك الأسلامي وهذا ما لا أعلم فيه خلافا كابو مرداس حافظ ذهب حافظ مزي لتهذيب عليه زيادة كري على قجر روايته لسجلة مرداسة وهي إمامي ذهبي شيني حافظ مزي كوتوه وجدي زيادة كري على قجر روايته هي لا لم يدى سر بالله أو وهم وهو وهم منهما يعني من الذهبي ومن المزي فإن الذي روى عنه زيادة بن علاقة أو يكواز زيادة كوري علاقة روايته هي إنما هو من داسة بن عروة من داسة كوري مالكة السلامينية من داسة كوري عروة أو صحابي كتر والذي روى عنه قيس من داسة بن مالكة السلام وهذا ما لا أعلم فيه خلاف قال وإنما نبهت على ذلك لألا يغترى من يقف, ومن يقف على كلام المزي بذلك لجلالته والله أعلم. حافظي ذهبي وحافظ مزي. أحمد محمد شاكر. الله مسألة المبتدع ان كفر ببعته فلا إشكال في رد روايته. دي تسلم موضوعيك المهم. كرواية مبتدعة أي رواية مبتدعة والإجرية ورناجلة إن كفر ببعاته فلا إشكال في رد روايتي أقر بضعك بضعيش كفر بو كفر بو أو كاتا بضعك أو روايتي ورناجلة مبتدعة وإذا لم يكفر أقر بضعك كفرين بو فإن استحل الكذبة ردت أيضا أما أقر لو كا دروي بحلال أساني بس ما اجركسك بياويكي شاكيش بياويكي شاكيش بياويكي شاكيش بياويكي شاكيش بياويكي شاكيش بياويكي شاكيش بياويكي شاكيش استحلال استحلال استحلال دروب حلال بزاني المهم يعني واذا لم يكفر فإن استحل الكذب فإن يعني باشا أخوي حقال بيدعك بيدعيش كفري به ومعروفة باشا فإن استحل الكذب به إلا كفر كمتر به وعنية تنكوتي يا كمتي المتدع إن كفر بدعته، فلا إشكالي في رد روايتي وإذا لم يكفر أنجا تتكوه استحلال الكذب شين يا كفرني استحلال الكذب كفرني, استحلال الكذب كفرني استحلال الكذب القلبي كفرة مش مشكلة ثانية. طالما كسى كوال بدعته يستحل الكذب. يعني يتعاطى الكذب يراه حلال له يعني يكذب يعني بشوية في عملي دروا أكاد دروا بوخوي أكاد. أما أجا برسال يشيله كيقولي دروا حلالا ناله مطلقا دروا حلالا. تمكن كسى جوتي دروا حلالا وكبه بس تعرف اللي بيشونك واو تدبي بالقرانه تدبي بسنه شلون كسك لجماعتكي خوي حديثك بسن حديثك غلط بسن لحزبك خوي, لجماعتكي خوي،, لحزبكي خوي. شد أكن يعني يشهد الزور يشهد الزور يعني الشيطي نعقدت أداد ابينات أبينيت وزجل شناك ومن عيشناك هر كساءها دروا حلال بزاني يعني دروا لاي متعاطابة يعني بكري وأنجام بدري أو طائفة بابد قوليش ناليني ما حلال بزاني يعني باعتقاد بلاني ما حلال بزاني هر العيش يعني دروا كردن معمول به البيت أو مستحيل نعاه، وكوخبط هذه وقول الشافعية للسيخين شاء الله كابو استحلالك استحلالي قلبي استحلالي قلبي هر يبيك مبتدئ وغير مبتدئ أو بتلا شيء بتلا كفر، كتاذ الكذب في القرآن والسنة، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردة أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل فهل يقبل أم لا؟ بلام أجر مستحل كذب نبو. دروي بوخوي بكارنة هنا آية رواية ور أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية ين أو كاتشدين الله داعي وغير داعي فرقه في ذلك نزاع قديم وحديث لك لك الله مسألة على كونه تأي الله حافظ من كثير الله مسألة ش خلافية فرق بين لبين داعية وغير داعي والذي عليه الأكثرون أو كذورني علماء لسرتي التفصيل بين الداعية وغيره داعي وغير داعية تفصيلة ياهيا رواي غير داعي والإجلال بلان رواي داعي والنائل لا يزورنا وقد حكي عن نص الشافعي يعني حكي التفصيل والفرق بين الداعي وغير الداعية للشافعي أو نقل كذاوة كفرق كدولة نيوان الداعية وغير الداعية وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق ابن حبان اتفاقه نقل كدولة سرقوي كفرقها لنيوان داعي وقيد داعية فقال لا يجوز الاحتجاج به عند ائمتنا قاطبه لا أعلم بينهم فيه خلافا عند ائمتنا قاطبه يعني المبتدع الذي يدعو الى بدعته لحاشكا احمد شاكر أوي هنا او هنا يعني احتجاج بشي جائز نيا بروايه الداعي لا يجوز الاحتجاج به عند ائمتنا قاطبه طبعا مش في تفصيل تاع هندي عند الداعي شيء ولا شاء الله التفصيل بحسكين كابوم قول زور مشهورة داعية وغير داعية مشهورة لعلماء فرقا او داعية بيه ورناغرن او داعية بيه ورناغرن رواية داعية, رواي داعية ورناغرن بلان رواية غير داعية ورناغرن تحونا ايش بشرو بلان داعية شهن دي رواية هي وراجلين ان شاء الله يا سباسي لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها كما التفريق بين الداعية وغير الداعية لح الشيخ الباني الله بل هي بل كما يأتي قريبا عن ابن كثير الله أما أعدل الأقوال نية مطلقا بيت بلشي رواية الداعية لا تقبل ورواية غير الداعية تقبل نية أو هذا بمطلقين بشر. والقول بالمنع مطلقا بعيد. أما غير رواي مبتدع بهيش ورناجدة. أو قول مالك رحمه الله. مجموعي أعلام إمام مالك. هذي رواي مبتدع من غير تفريق بين الداعي وغير الداعي ورناجدة. هذي أمام بادورة مباعد للشاعي عن أئمة الحديث. عليه أمامي كلنا هو حديث الحديث معروفة. بادورة لا قول أوانه. فإن كتبهم طافحة يعني مليئة. بالروايات عن المبتديعات غير الدعات هذا يكتب كانيا برا ولاوي كوار مبتديعتي قبول ففي الصحيح حين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير حديث م مبتديع ورواية مبتديع على الصحيح بخاري ومسلم دعاتوا كل الشواهد بكل الأصول بكل متابعات وشواهد بكل الأصولش برواية مبتديعاتوا والله أعلم كنت وقال وقد قال الشافعي الشافعي رحمه الله أرش أقبل شهادة أهل الأهواء يعني أهل بدعة إلا الخطابية من الرافضة يعني إلا الخطابية نبت من الرافضة يعني هم رافضة يكش روايات جنية مردودني عند العلماء مطلق أنهم رافضة رواي ورناجر الشافعي لقسيه ودياره أهل بدعة قبول الله الا الخطابيه من الرافضه يعني الا الخطابيه الخطاب من الرافضه يعني ما رافضه هيك يجري وعمر دنيا لا نصاكشها في عوالي روالي على الا الخطابيه من الرافضه بوه لانهم يرون الشهاده بالزور لموافقيهم يرون الشهاده بالزور يعني يجيزون الشهاده بالزور لموافقيهم فلن يفرق الشافعي في هذا النص ألم قولي ذا فرق ينكده في هذا النص بين الداعية وغيره ثم ما الفرق في المعنى بينهما يعني داعي وغير داعي فرق ينشيع وهذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان أمام بخاري روايتي عمران عمراني خارجي هناوه عمراني كري خارجي, خارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم عندو هي او الشيكواء عبد الرحمن كري ملجم علي كشتوا عمراني كري حطان ماذحكوه باشا ما دعواني دعوه يا. عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وهذا من اكبر الدعوة إلى البدعه والله أعلم اذا تقسيم كينبو بو بدعه بك ندوب الشوارع روايه المبتدعه بك دوب الشوارع من بدعته مكفره برشا كدا ومن بدعته غير مكفره كسكك بدعين مكفره يا ورنايله جام مكفرة كي مجمع عليه بيت مختلف فيه بيت ها هالشيكه بيت لكن لما يحافظ كخير من نكو كويحافظ كخير من إلّا ينكر أمرا مجمعا عليه علم من الدين بالضرورة. مجنية. هر شتيك شرعا فيبوتر كفر كفر بدعك كفر بيت شرعا على الراجح بدليل الكتاب والسنة وفهم السلف فيبوتر كفر بدع مكفي بيت يكفي أو رواية أو كسر نايد في سنك أو أن داس بكده إلّا تشتيك كعلمة من الدين بالضرورة ومجمع عليه بين العلماء يعني أوى بل إلا أو تشي إلا أو بيدعي مكفرة زور بيدعها مكفرا ونجد وزيتوا إجماعاتك صريحة إلا ستد وزيتوا كابو بيدعي مكفرة ورنائدة بالله من بدعته غير مكفرة أنجا أوى أكين دوب الشوق مستحيل للكذب وغير مستحيل للكذب مستحل للكذب وغير مستحل للكذب انجا مستحل للكذب كلا دوباشاو هيا بدعكي غير مكفرية مثلا بدعكي مفسقية بالان مستحل الكذبة. يعني شيء مستحل للكذب يعني جويلين يدروه اكات جويلين يدروه اكات دروه بوخوي بحلال ازاني نك باوري بوها هيا كدروه بكات درو جنسي درو حلاله شو تكذيبه هيك من وانا درو عملي درو حلال كدوه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او مستحيل للكذب داعيه بي ين غير داعيه بي. اه مستحيل كذب داعيه او غير داعيه هيك كم يورنا جدا. مثل كوتين في هذا أو جماعات زل هواكاً لأن بدعي مفسقية مستحيل للكذبة داعية بغير داعية الفروعي نمو أما بين سر غير مستحيل الكذبة أو كاتا بدعكي بكندوبة شواء من بدعته صغرى ومن بدعته كبرى من بدعته صغرى ومن بدعته كبرى مثل سبب ونمكسي اقر تفضيلي علي بدع بصر عثمانه بدعيه انه بدعي. بل بدعي بدعيه بلا ما بدعيه صغرية وبدعيه كبرية بدعيه صغرية اقربون من هاد هني كت تفضيلي علي دا بسر أو بكر عمرة يا بسر يعني بكر أو بكر عمرة ما ما بيدعي الصغرى الكبيرة مو كبراني الصغرى بالانجليا تشيع غالي وقد يسمى رفضا وقد يسمى رفضا يا بونمنا اگر اگر بونمنا لنا ودل ابو بكر نبي حزن عليك غلوه في التشيع تشيعي شي وقد يسمى رفضا بل مغالونه في الرفض كاو اسعك حافظ بن حجر اكاد تشمرهتبه تشيع تشيع غالي وقد يسمى رفضا ان جاء الرفض الرفض يعني غلو في الرفض غلو في الرفض وأشد يعني غالي منها لرفض الرفض واشد اشمال مثلا اقول كسي هذا وتيجي يعني سب ابا بكر وعمر اوا شيعيا نعم هو الرفضه, الرفضة يعني غلوة في الرفض لو واش لو واش الكفر نقطة الكفر. هالمفسقة به لزمني مفسقة به. كابو إست. دو... يكمو دوميا بدعين صغران. سيمو وشوارن بدعيك كبران. كسبون من سبع أبا بكر وعمر رواي ورناجله. أظهر البرضة والسبع أو رناجله. ويبدعين صغران ما نبيدعيك كبران ما من زوجة التابعين الله كان تشيع. كانت تشيع. بول من جعفر كرسي سليمان جعفر كرسي سليمان هيكاية مسلم في شنو رواتي مسلم برسالي بكر عمر سبب يعني تو لا رقد لي أنا ولا بلي... شنو للدلتا شتهبر يعني عباره تشبيهاه الناس اللي بيرمني دقيقه الا فأما القلب فقل ما شئت أما القلب فقل ما شئت فلان بس بزمان او, هي آخات أو هل نوت الشيء قد يسمى رفضا فلان بيدعي كفو عندي عالم ابيني روايه الرافضي والاجري عندي ان شاء الرافضي بهي شيء ورناجيل فرق كل شويه تشيع الغالي قد يسمى رفضا او على علن الرافضه ورناجيل ما بس ين الغلو في الرفضه والاشد وكسب وك رجعوك اعتقاداتك باطله كلا هنا والتوفيق لبيني أقوال العلماء. السبب ومش عارف علم قولي على شيء أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. رافضة إيش هم ويه ممنوعنيها. شندين كسابون منا بيان ثراء وثاني بيان تر رافضي وشيء شيء لنا وكتبي حديث يشار إليه أنا او الرافضة كام يعني أو رافضة الشيعة غاليا قد يسمى رافضيا أما رافضي حقيقي كامية او هيك وغلويها بالرفض ين اشهد به كابو استم بدعي الصغرى وكبرى اشتيغشتين من من بدعته الصغرى اوجبات الدبشهه كساكه بدعي هي صغرى بل هي داعيه هي غير داعية هي داعيه غير داعيه هسه اگر بن تقسيم بيت بن منا بدعيك مفسقه غير مستحل للكذب من بدعته الصغرى داعيه عند العلماء علن داعيبه ورناجده بس داعيبه ورناجده چون داعي كان زوريني علماء السرواچ داعيبه بدعكي روايتي ورناجده بلان داعيه بس دوبشوا نصغره قونسة <تصفيق> بالي باله السخراية السغرا بلا ما داعية دوما شو باش هيك روايته في بدعته اجى هكا خوي داعيه به روايته في بدعته به وهنايت اما اجر روايته في غير بدعته به كما رواه داعيه جت بلانباسيتو يا كات بس صلواتك بس بس, بس بدعك نعطو يعني بدعك مفسقية غير مستحيل الكذبه مبتدعك بدعك صغراية داعية جنية روايتك الشيء في غير بدعتي داعية داعية داعيه داعية لكن روايته في غير بدعتي ويا الشيخ الباني لقولك ابن صلاح كانت هنا وتيبالمرجوح كما يأتي قريبا ابن كثير ابن كثير كما يستدل لي ثم ما الفرق في المعنى بينهما وهذا البخاري وقد خرج لعمران ابن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن وده عيش داعي إيشة ولا بخاري فبسم الله يعني اجر مبتدئ جبت داعي جبت طالما ما روايته في غير بدعته أوشيا مقبولة كما اسم من بد من بدعته الصغرى اقل شيء بيت, بيت بدعته بدعته غير داعية بيت بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بدعته بلا مرواياتك إيش يا روايته في بدعتي وما في غير بدعتي هي في بدعتي في بدعتي أجر بعد داعير جنية بس بس رواياتك إيه اللي اللي بدعتك هي بلا م أم كاتان داعيني أم كسيكي ساديو مبتدع أو بلا م هالروايات إيش بيسوى مثلاً حديثك أكري استدلالي في أبو كريبو قدر حديثك لفضائل علق ساكت. حديثك لبون منا لباس أعماله إيمانه لارجاع بون منا إسفاد لك له. يا أخو أين أخذ الشرع نهته تبدع بخل بس ويدعو بخل بس حديث وآيات متشابه هي استدل بشتغل هناك. بعشر. أي قبلين غيادية وريغري بون منا. أقربا تفصيل علماء ذات ما دام غير داعية بيدعى كل شيء صغرية وغير مستحيل للكذبة ماذا يمكن ماذا يبقى؟ غير يبقى؟ ماذا يبقى؟ لا يبقى نمونة او حديثة لا يروى إلا من جهته لا يروى إلا من جهته ماذا يبقى؟ فهي من قيديكم زيادة كدوة من نبيني تصريح لا يبقى كتابك نبيني بل ان رجال صحين كان يقول لك رساله دكتوريا مسيرتيا بينما يقولون ان الرساله يقولون ان الرساله يقولون ان الرساله يقولون ان الرساله يقولون ان الرساله يقولون ان الرساله يقولون ان الرساله يقولون بوم دروز بو كا يعني حتى أجر مبتدئ عشنا بن أجر بلام بو أو كا أما أجر روايته كان نبي يا <تصفيق> روايتك لا بدعه كيبت روايتك الى بدعه كيبت بويا واشكتره كشيبكن كسيكتر متابعي له قلابين بويام قيدم لاهم زياد كت في روايه اوكا صحيح بيت كابو اجر روايتك لا بدعه كيبو لا تقبل ان تفرذ به اجر متفرد به ورنجت قولنات وين يمبيجين غلطة صدلا صدبوه شو مك هاي لمس ل لقائمة علي الرواية مبتدي حلو المجرن أكملك ونيه أكمل هم قولة زور خفيفة لو أنا لا تقبل إنت فرض به أي أجر غير داعي به روايته في غير بدعته به أو بشقيته روايته خير داعي روايته في غير بدعته بو أو كتا تقبل. قولنا بعض استدركت، مش خوي الشيعي بلن بعض موضوعات ركعت. مش مشكلة لا بدعتي خوي أحسن ناك روايات روايته في غير بدعته تقبل. كابو أما أجر بدعتي شيء بيا بدعتي صغرة. بي. يا لا بدعي صغرة وردية. أما بدعي كبرى ورناجي. سرشي ما هو من بدعته كبرى بدعي كبرى داعيه بين غير داعيه بين غير داعيه بين غير داعيه بين غير داعيه بين غير داعيه بين غير داعيه بين غير داعيه بين كبرى هل اصلا وكتشون مكفره ساخطه بدعي مكف بدعي كبرى ورناقد كسيك يا يسب ابو بكر روايه لناقد ولا كرم وها هر كسلك كتير بدعي كبرى بيت روايه لناقد شابوا بما جمع لبينهم اقوال علماء والله اعلم اطعيمك الا أوي انتفرده تفردا كزائد على اقوالهم النكد وصح. وصح. او تصريح نكردوا إن شاء الله صعب إذا مستحيل الكذب يعني جنسك أبعثك قبيحة يعني كنت مستحيل لكذب يعني داعي بيت يعني داعين بيت يا أقول إن بدعك صغرى بيا بدعك كبرى بيت استحلاله للكذب يعني يكون به فاسقة نعم غير كنت مستحيل لكذب سواء كان بدعته كبرى أو صغرى مم. أو داعية أو غير داعية مم. غير مستحيل للكذبة عند هدث يطيرك أو دلوناتها طبعا هل تكون هناك تفصيل؟ هي مجتمعين فيه تفصيل وكاتين أخوارو نالين ورنايولي هاتين أخوارو أنجا واتمن ننظر مم. مستحيل للكذبة رفض. أما غير مستحيل للكذبة لننظر أنجا سيدك بدعته صغرى أم كبرى خلنا ما خصوص الدعي صغرى كبرى قسمه السروه نكتب سيرغم لوي او او نفي او مستحل لو حديث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 بس نجمي رواية هنا زين صفته مجملًا صفته مجملًا أهى بلام قد يصدق الكذوب وقد يكذب الصدوق شخصي وهى ثقيه والله لا له لم روايته تدليس دروكات تقسمت كان فيه يعني نفس نفس غير مستحل كذبه مستحيل كذيب نيا هذا نفي كذيب استقاء بك حديث كذيب يعني مذهبه هذا يعني بلي صادق وهو كاذب. يعني مذهبه متعاط الكذب يعني يتع يعني بلايا ما... لو لو يتعاط الكذب يرى شهادة الزور بونمنا أجر فلان تلبت زور, زور الزور يعني هي خطأ بيوه ومش شفعي ودي ناقده. كسانج أجرعهها بن. يعني منصفنا بنلقسكان مستحيل كذب. نكسك بزن كاذب عكس كسك لا يعني لا est-ce que tu veux galaxies, tu n' playeres Tout le monde, tuւes puede l'accumulation de la connaissance pasfirullahalabi? Oui, oui, alertes-tu les Körper t-arrfehler au uwλά dezluine et une Hoffnung de vos étudiants. Tout le monde, tu Pittsburgh's. Elle a recurrent le Conseil لا يقبل رواية هذا يوجد للمستحيل كذبة فرق من يجب أن يكون من طريق وغير كذبة ما هذا يجب أن يكون في الوقت رواية طبعا وغير مست... مستحيل كذبة ويكدلون واقعك فضلك ذلك فضل الله يؤتي من أهل سنة وين أهل سنة لا يستحلون الكذب أهل سنة مستحيل كذب وين بو لبر قازان جوهوه و بدعك يخويا كا الدلو بحلا بزينًا مش بس يا كذا استحلال كذب كذب جنسي شيء بيرسل ما عندنا عيك عن أقل عاجلة كم جاي شيء ما نسي بدعيه مكفورة وبدعيه مفسقة يكسر بدوي مفسقة مستحيل كذبهم غير مستحيل من هنا أجر لو انبت كواه لا يستحل الكذب يعني غير مستحل الكذب بيت او ساقط الروايه بفسقه اي ترى مسانك سنيني يا معنا بلان غير مستحل الكذب نبو ننظر بدعته صغرى ام كبرى اي شلون شلون بنبص يستني سمو مبتديعي هاي زوز الرزقويل السلفي يجز رزقه تدا إيه, إيه. إيه. إيه. أي رحمة مشهور بوي لا يستحيل كذب إلا إما شيب الا إلا إما بر صد لا حديثك إيه كوا درواية كاسير غير مستحيل كذبة الرواياتي كشيء بلان داعية و الروا في بدعته مادام داعية بدع كل شيء بون من الصغراء داعية إما الرواياتي كشيء في بدعته كاتوري ناقرين احتمال للرؤية عقلة واللونية ما دام غير مستحيل للكذيب شلواني راشبه لا صادق اللهجند مشكل متلبس به بهذا سبوا روايه فاسقه ورنا غير خو الفاسق يعني بفسقه يخالف أمر الله بلان المبتدع يتقرب إلى الله الفاسق يعادي وإذا المبتدع يتقرب إلى الله كيف فرق بي اخوة هنا مبتدع فاسقة يعني أصل أوي كمارو يمبتدع يش لبرو يفاسقة و... و... أصل أوي بلان لبرشي لبرشي ورجي لك شمك مبتدع مبتدئ يتقرب الى الله لا يعادي الفاسقنيه لا يعادي يعني اصل تيا او نيه كمعاديه تقرب الى الله روايتي شهيه و بين سيدي ك اصل تيا او نيه كمخالفه او دجادي او كاو لا الذين دولك يتوا بلكو يتقرب الى الله او كانت تيبش يمكن بنفلترانا فيال شنو اگر مكفره ببدعك ساقط اگر مستحيل كذب أو كاللوانية كوا بف مستحيل كذبا بفسقه رجله خو يقد أجر مستحيل كذبي مستحيل كذبي جنبه سير بيدعكيه صغرى وكبرىه أجر بيدعكيه كبرىه ووله مكفي رجنبه أول لعقة بشي لعقة بوي كوا رد لو يتوري الدين صغراو او كانت الداعيه وغداعيه شنو كان مضنينا كداعيه مضنينا كشبكه يعني حديث هلب السيد لبرشي لبر خويا لوج لوانيه لوج نبكوا مستحيل كذبه بس يعني سببي دعوى كي بومنا جا خوي خويا لوانيه حديثي به بوضعك كابو علماء هندي يقولي <تصفيق> أنا هرب بس بمجرد داعية وري مجراش عقوبة. يموت من شيء من في بدعته نبو في بدعته. وتم ما دام هنا لا يتفرد. شو به تفرد به. حر بس أو أو الرواياتي كثر الروايات هنا كده بوا لبيدعتي هبو أو كاتا بيرناقيدي بلى أكيد لبيدعاك إيش خوينش يبو بلى كثي تجوايتي كده مثلاً لا قدت قدر لسأل مسألة حديث الروايات كا كثي كتير جوايتي كده همان لفطمان حديث أم غير جنايتي كابو بمعنى هو كعقوبة خلاوة السر متجدعي ناخو يعني أجر أجروانة بيت خو متجديه وهاي صادق يعني بس مثلا ليصدقك فلم عليكم السلام ورحمة الله فلم جن أوعب ان شاء الله هالشكل ما هو دريجي ان شاء الله ودرسي كتير موفق بارك الله فيكم وصبر الله علي